وَجَعَلَ النَّاسَ وَجًا وَهَجًا وَأَنزَلَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَجَّ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا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 لا أستخذ إلى ربه ما أفا إن عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا